يا أيها الذين آمنوا آل اتشقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتهى الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كنا إخواني الكرام في سياق قوله سبحانه وإلى سمود أخاهم صالحا قال يا قوم أردد الله ما لكم إله غيره قد جاءتم بينه من ربكم هذه ناقه الله لكم ايه فظروها كاسوا في ارض الله ولا تمسوها بسوء ويعصبه من عذاب اليمين كنا ان كل دعوات الرسل كانت الى شيء واحد الا وهو ربط البشريه بالله وهذه هي رساله كل الرسل هذه البشرية ينبغي أن ترتبط بخالقها وأن تعبد منشئها، وهذه العبادة كما قلنا من رات تتمثل فتمثل في كل الإنسان يرتبط بالله في كل حركه من حركات حياته فتجلى عبادته ويتجلى إمامه في لسانه وفي فكره وقلبه وفي عينه وفي أذنه وفي رجله ويده بل يتمثل الإيمان في المتاجر وفي المصانع وفي المدارس وفي المحاكم وفي الوزارات وفي الشوارع وفي كل مكان بحيث البلد الإسلامي أو البلد الإيماني بمجرد ما تدخله ترى الإيمان في كل شيء نعم فالمؤمن يتمثل إيمانه كما قلنا حتى في الصيار التي يمشي بها وفي الطائرة التي يركبها وفي الكتاب الذي يقرأه وفي كل شيء وفي الشريط الذي يسمعه، تسمع الإيمان ترى الإيمان تمشي بالكامل يمشي في الايمان وينظر في الايمان ويدخل في الايمان ويقرض في الايمان الشوارع ايمانيه والمدن ايمانيه والمدارس ايمانيه والمحاكم ايمانيه والوزارات والحكومات كلها ايمانيه والا كانت الاخرى بعد الايمان جوا الكف ان لم يكن إيمان كان الكفر هذه الدعوات التي جاءت بها اكرون والى عادنا قوم ثمود قال يا قوم اعبدوا الله وإلى ثمود قام صالح قال يقوم يا قوم اعبدوا الله وإلى مدين قام شعيب فقال يا قوم اعبدوا الله كل الرسل جاءوا المهم لما ظهر صالح عليه الصلاة والسلام في قوم ثمود امرهم بهذه العباده فرفضوا وقالوا لا بد من آية لا بد من حجة تدل على رسالته وهكذا سبحانه الله كل الرسل بعثهم الله إلا وبعث معهم آيات ومعجزات تدل على صدق الرسول لمن بحث عن الإيمان وإن كانت المعجزات ليست ضرورية المعجزات ليست ضرورية لأن المعجزات لا تخلق الإيمان فدعا الرسل بمجرد ما ينطقون بمجرد ما يعملون عملهم وقولهم وحياتهم فدلوا على سبتهم فقط ولذلك الكثير الكثير ممن آمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد ما رأى شخصه بمجرد ما رأى عمله سمع كلامه يقول والله ما هذا بقوله كذا. خلاص فدعوة الرسل بينة جعل الله سلطة على النفوس والقلوب لابد أن تعرف أن هذا رسول الله وإلا ما خمسه وكل من طلب آية من الآيات ما آمنوا والله عبر التاريخ وما منعنا أن نرسيها بالآيات إلا أن كذب بها الأولى فالذين طلبوا أن ينشق القمر يشق فعلا آمنوا ما آمنوا الذين طلبوا العصى طلب فرعون وقوموا طلبوا الآية ظهرت العصى حية واليد كانت في المنزلات الجنبية اللي بقاله تضيع قوة جمبية الأعلى آمانوا والله ما آمان فنبتل شيء لما قال لهم صالح عليه الصلاة والسلام قال لقومه أعبد الله ما رزمنا قالوا قصنا آية ومجهد ما قال لهم أتتركون فيما هاهنا آمينين في جنات وعفاظ الله النعم أنتم ترفلون في خيرات الله وبركاته أتتركون فيما هاهنا آمينين في جنات وعيون وزروع ومن خل طلعوها هضيم طلعوها هضيم يعني لين يو ما شاء الله اه بدون سعب ولا عنا وتنحيتون من الجبال بيوت فريحين تنحيتون من الجبال بيوت كانوا كل قوة العمران قوة الدولة وسورة كان لهم اه من من القوة ما شاء الله فكانوا يسكنون الصخور القصور داخل الصخور هذه يقولنا مرات ومرات قلنا هذه الحضارة والله ما ادركها العصر الحادي ما أدركها أبداً حتى إن الأهرام الموجودة في مصر بالشكل مثلث مرتبة يعني, يعني وجهوا عليها دراسات حاولوا أن يصنعوا مثلها والله إلى الآن عدد والصخر مثل هذه المسجد عالية مئات الأمطار بماذا رفعوها تلك الحضارة ما حالهم فيها الناس الآن ما عرفوا كيف إذا كانوا يسكنون داخل القصور في القصور داخل الصخور هذه الحضاره ما وصلنا إذا يقولوا وتنحسون من الجبال بيوسف الفريعين هذا القصر يستخدم في صخرة ما هو محتاج اليه مجرد فراهة الكبر والففقة والغطرسه فقط فطلبوا الآية وفتقوا الله وأطيعوه وما أسألكم علي الرجال نعم متنحسون من جبال بيوتا فريهين هين ؟ تقل الله وأطيعون ولا تطيع أمر المصرفين الذين يفسدون في الأرض ولا... قالوا إنما أنسى من المسحرين ما أنسى إلا وشره مثلون يفاتي بآية أنا شاهد. هم طلبوا الآية ما نصدقك ولا نتسبعك يأتينا بآية تدل على صدقك أنك رسول الله فقال لهم هذه ناقص الله وهم طلبوا الناقص ما هي الآية التي اتبنى قالوا هذا الجبل سأخرج منه يعني ناقة عشرة فخرجت الناقة وهم ينظرون ولكن ما هي كالنوق الله اعلم بكيفية شكلها وضخامة جسمها ولونها وحجمها الله يعلم بها ما ندري ناقة سبحان الله الناقة جمع الله فيها عدد من الحيوانات فإذا رأيت رجلاها أو عنقها تظنها ثراثا وإذا رأيت عجوزها تظنها والله أسدا وكل شكلها يدل على النوع من الحيوانات فكانت جمل الجمل يعني جمله من الحيوانات فيه تتجمع وهي من الحيوانات التي لا يطأوا ذكرها انثاه والناس ينظرون الجمل أحسن من البشرية اليوم من اهل هذا العصر هؤلاء الفجر الفسقه الذين يطاردون النساء جهارا نهارا والله الجمل احسن منهم الجمل ما يطارد الناقه والناس ينظرون ابدا المهم طلبوا الناقه فخرجت هذه الناقه من هذه الصخره وكانت بليه لها شرب يوم ولكم شرب يوم بعد يوم عندهم واحد العين واحد عنص و واحد بير يستقون منه هذه المدينة كانوا تستقي من هذا البير جعل الله هذه الناقة تشرب البير كله يوما واليوم الثاني لآهل المدينة ويتعوضون من الماء لبنها يكفي المدينة لبن هذه الناقة يوم يكفي المدينة مدينة طانجة كيف هذه الناقة الله يعلم لها شرب ولكم شرب يوم معي ولا تمسوها بسوء هذه النقلة لا تمسوها بسوء لا تضربوها ولا تعقروها ولا تتعرضوا لها بأذى وإن تعرضت دوابكم بأذى منها لا تمسوها بسوء لماذا؟ لأنها ناقة الله والإضافة هنا تشريفها عندنا الإضافات ونتكلم مع طلاب العلم عندنا الإضافات في القرآن بالنسبة إلى الله الإضافة لله ثلاث أنواع قد تكون إضافة صفة لازمة لله مثل قدرات الله وعلم الله وبصر الله وسمع الله هذه الإضافة إضافة صفة وهي لازمة لذات الله لا لتنفق عنه وهذه الصفة لا تتعلق بها إرادة ولا مشيئة خذوا هذه والإضافة الثانية إضافة مخلوق إلى الله مثل ناقة الله وبيت الله ورسول الله وخلق الله هذه إضافة تشريفية فالله شرف هذه النعقة وقال ناقه الله وتسمى الكعبة بيت الله هذه بيت الله! ولا لا تضف إلى الله هكذا أطلاقا ما الذي يضاف بيت الله الكعبة إضافة تشريفية فهذه الناقه احترموها قدروها ارفعوا من شانها ليش لانها ناقه الله اذا هذه اضافه تشريفيه اضافه مخلوق الى الله يسمى عيسى روح الله لانه خلقه الله كلمة الله ويسمى كلمه الله نعم هذه يسمى اضافه تشريفيه الاضافه الاولى اضافه صفه لازمه والإضافة الثانية إضافة تشريفية دقص مخلوق إلى الله الإضافة الثالثة لا نعطيها حكم الأولى ولا ثانية الا وهي مثل نزول الله ينزل الله إلى سماء الدنيا حب الله كلمات الله مجيء الله وجاء ربك هذه الإضافة ما نعطيها الحكم الأول وهي اللزوم لذات الله ما هي لازمها لازم نوعها لكن شخصها لا لأنها حادثة وليست مخلوقه لا نعطيها أيضا إضافة ثانية لأنها ليست مخلوقة مثل إيش؟ كلمات الله فالله يتكلم إذا شاء ويجي إذا شاء وجاء ربه وينزل إذا شاء نزول الله فهذه الإضافة تتعلق بها مشيئة وقدرة بحيث إذا شاء نزل وإذا شاء ما نزل إذا شاء تكلم وإذا ما شاء ما تكلم فهذه الإضافة ثالثة وهي إضافات حوادث متعلقة بالله سبحانه وتعالى القديمة نوعا حادثة شخصا وحدوثها لا يلزم خلقها لا يلزم منه خلقها لا أبدا ليست مخلوقة مثل كلمات الله أينها وحب الله وسخط الله فالله اذا شاء سخط واذا شاء احب فهذه الاضافه ليست لازمه للذات وانما تتعلق بها مشيئه اذن هذه, هذه الناقه اضافتها من نوع الثاني اقول يقول الله عز وجل قال لهم صالح هذه ناقه الله لكم ايه لكم ايه وعلامه تدل على صدقي في نبوتي وصدقي في رسالتي هذه ناقة الله لكم آية فضروها ساكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ثم ذكرهم ثانية بنعم الله عليهم قال لهم واذكروا, واذكروا إذ لكم خلفاء واذكروا إذ لكم خلفاء من بعد عاد جعلكم الله خلفاء قوم عاد وهم كانوا يعرفون قوم وإن كان قوم زأت من ناحية ايش من ناحية الجنوبية للجزيرة العربية وقم وقم صالح قم ثمود كانوا من الناحية الشمالية للجزيرة العربية ولكن يعني من ناحية الشام في طريق في طريق من مدينه في طريق الشام لكنهم كانوا في التجارات يزورون ويتسجرون إلى اليمن فكانوا يعرفون ديار قوم عاد فالله عز وجل ذكرهم بقوم عاد وقال لهم هذه الأمة وسبحان الله تسمى تلك الأمة الأولى تسمى عاد الأولى وهذه قوم ثمود يسمونها عاد الثانية لأنهم شبيه لأنهم يشبه بعضهم بعضا يشبه بعضهم بعضا في القوة والعمران كانوا أقوياء من ناحية الاقتصادية من ناحية العسكرية من ناحية إيش؟ من ناحية العمرانية كانوا تقريبا يشمعوا بعضهم بعضا فالله ذكرهم بأولئك وهم يعرفون أن أولئك دمروا وأهلكوا وأبيدوا ذكرهم بالنعم قال لهم اذكروا آلاء الله واذكروا جعل لكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض أعطاكم التسمكين في الأرض وأعطاكم القوة وأعطاكم الصولة والجولة أعطاكم العمران وأعطاكم من ناحية الاقتصادية ما شاء الله فينبغي ان تشكروه ولا تكفروه يعني اعبدوه سبحانه وتعالى واذا انتم خالفتم شرع الله وخالفتم النبي الله جرى لكم او عليكم مثل ما جرى على اولائك واذكروا اجعل لك خلفاء من بعد عاد وبوؤات في الارض تتسخظون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا ففي ايام الصيف كانوا يسكنون القصور في السهول وفي ايام الشتاء كانوا يسكنون القصور داخل الصخور في الجبال وتنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا على الله تذكروا عن الله عليكم وان نحن في حاجه الى التذكر والتذكير اذا تذكر الانسان نعم الله سوف يشكره ويطيعه ويعبده وينصاع لامره وناهيه فينبغي لكل مؤمن يتذكر نعم الله عليه أنت ما كنت ثم وجدت وتتمتع في نعم نعمة البصر نعمة العقل نعمة السمع نعمة العافية نعمة المال نعمة نعمة كل نعمة تتطلب الشكر من الله منك لله عز وجل وشكر الله ان تعبده وتطيعه أن تكون نسخة من كتابه أن تقصده برسوله صلى الله عليه وسلم هذه هي ها؟ يعني شكر الله عز وجل فيقول لهم واذكروا آلاء الله لعلكم تفلي ها هكذا لا ولا ساعدهم في الارض مفسدين واياكم ثم اياكم ان تفعوا ما هو العثو العثو هو الاصرار والاكثار من الفساد هذا يسمى العثو كل انسان اصر على الفساد واكثر من الفساد فساد التبرج وفساد الاختلاط وفساد الزنا وفساد اللواط وفساد العري وفساد الخمره وفساد الربا وفساد القمار وفساد الظلم وفساد الحكم غير ما انزل الله كل هذه إذا تجمعت يسمع الظلم الإكثار والنغماص في الفساد فيقول لهم لا تنغمسوا في الفساد حين تكون من المفسدين حال ولا تعثوا في الأرض حال تكونكم مفسدين يعني الفساد أصله من هو منه عنه بالاصل من ولكن سبحانه وتعالى لما كان وضعهم كهكذا وهو انهم تغلغلوا في الفساد حتى لم يبقى الاصلاح وجود قال لهم ولا تسعف الاظلمه في سطر تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه فمن اول وهله استدن على ان الله ينهى عن الربا المضاعف شو الربا المضاعف يعني حين يعطيك البنك مثلا مليون درهم فرانك ويقول لك اذا تؤدي في التفص الفلاني عندك 10% الزمن الاول تحدد لك الزمن الاول اذا اديت عندك عشرة في المائة تأدي ولكن إذا أخرت كم عشرين في المائة وإذا أخرت أدت الأجل الثاني ثلاثين في المائة وهكذا يتصاعد الربا إذا أصبح الربا أضعافا مضاعفة فالله انهاء عن الأضعاف المضاعفة بعض المفسدين أيضا ممن يدعون العلم يقولون ربنا نهى فقط عن الأضعاف المضاعفة أما الربا الأول فجاهل فأنت إذا سددت أول مرة في الأجل المحدد أول مرة فهذا جائز ليش؟ لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكرب أضعاف المضاعف إذا إذا لم يكون مضاعف هو وهكذا أعود بالله نعود بالله